وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ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 إِنِ تَقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعُنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقِرُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعت ve müteddikler ve müteddikat, ve sıayimler sıayimat, ve hafizler fujum ve hafizat, ve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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَقَرَّ زُوَجَنَا كَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَقَرَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وأَدَّلَهُمْ أَجْرٌ كريمٌ يا أيُّها النَّبِيُّ إِنَّا أُرْسَلْنَا كَشَاهِدٍ وَمُبَشِّرٍ وَنَذِيرٍ وَدَاعِيٍ إلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٍ مُنيرٍ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلٌ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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا, ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمان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 لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فَلَا فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَم يَتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا نُغْرِي بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا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 السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان